صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لامرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أن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 11. رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر, والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 12. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدوهم بہلی میری ویو چین چموالا پوچھ مہان بہ کمی چند مہان بہ کمی پگلوسا الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله أكبر الله أكبر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 يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُم سَائِرِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا وَدَيَّرْ تَعْوَى وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي أخلني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا الله أكبر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 الله أكبر <تصفيق>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 بِما هو ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئ انه هذا وهم لا شعور وجاء وَنَهَبْنَا نَسْتَبِقَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الدِّئْبَ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيْسِهِ بِدَمٍ كَبِبًا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا تصدر جميل اللهم المستعان على ما تصفون اللهم المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والده فأدلى دلوه قال يا بشرى, قال يا بشرى هذا غلام وَأَصْرَفُوا بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ دُونَ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا